غريبه اليالي خادت مني غالي تبعد عيني رثت منها حالي أنا ما نسيتك ولو بدي جيتك وطيفك ترى ما يفارق خيالي غريبه اليالي خادت مني غالي تبعد عيني منها حالي رثت منها حالي وطيفك ترى ما يفرق خيالي زمانك توانا بطيب وغشانا ويوم افترقنا سرح فيك بالي عاسى الله يجيبك وترجع بطيبك ترطي بطبعك من أول وتالي وعاسى الله يجيبك وترجع بطيبك ترطي بطبعك من أول وتالي غارب اللياني خذت مني غالي تبعد وعيني وثت منها حالي أنا ما نسيتك ولو بدي جيتك وطيفك ترى ما يفرق خيالي ولو ما التقينا فحقك علينا لك أدعي إلهي بعت من ليالي ولو ما التقينا فحقك علينا لك أدعي إلهي بعت من ليالي